إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع أقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى أرسله بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين من ربه فما بدلوا تبديلا عباد الله إن من أبرز سمات عصرنا وأوضح معالمه أن إيقاع الحياة فيه سريع مع كثرة الشواغل والصوارف والملاهي مما جرد الإنسان من ثوابت الإيمان وأشواق الروح وحقائق اليقين وشواهد الآخرة وبالتالي قاد هذا البشرية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 وإن طُطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرا إذا كان حال أهل الأرض قاطبا من من يدينون بغير الإسلام في الحرف فإن المسلمين أصابهم بعض الرزاز من هذه الحضارة المعاصرة فجملة العين من البكاء من خشية الله وقد وصف الله المؤمنين والأنبياء والمرسلين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 هو الخوف من عذاب الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي في التقون يخوفهم الله بالنار يخوفهم بالعذاب يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب رجال لا تلهيم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون الله ويخافون أليم عقاب الله قل إني, عص إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم المبين وبالتالي الخوف من الله والخوف من عذاب الله مما يخوف الله به العباد إن أنا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا خائفون بالنذر ويخافون يوما كان سره مستطيرا يخافون العذاب ويخافون القيامة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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقدم الخوف على الطمع لأنهم مهم ودعو ربكم تضر عن وخوفيا إنه لا يحب المعتدين خوفا وطمعا ومنما رزقناهم ينفقون الخوف من الله جل وعلا والخوف من النار والخوف من المقام بين يديه والخوف من سوء العاقبة وسوء الخاتمة والخوف من القيامة وعرساتها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 روى أنس بن مالك رحيم رضي الله, عنه في رضي الله عنه وأخرج ذلك الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بكى من خشية الله تعالى حتى أصاب الأرض كان حقا على الله يوم القيامة ألا يعذبه لا يجمع الله لمؤمن خوفين من أمن في الدنيا خاف في الآخرة إن الذي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 وأنه نالك وقوف بين يدي الله جل وعلا وأنه نالك عقاب وأنه نالك مكر من الله يمكر ببعض عباده وأن الله له سطوة وأن له قوة وأن له غضب وأن له سخط وأن أليم غضبه ينزله على المنحرفين والفاسدين والفاسقين لماذا لا لماذا لا نحس أن لماذا لا نحس أنه نالك قيامة حقيقية سلوك الناس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 كان من أكثر الناس خشية لربه سبحانه هو الذي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود يقرأ عليه الآيات قال اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيره فقرأ عليه من النساء حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك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 لن لن تلجى النار عين بكت من خشية الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا بينه وبين نفسه ولذلك ق بكى الذي عجبت له بكى النبي لأنه سيأتي يوم القيامة شاهدا الشاهد يبكي والمتهم لا يبكي غريب لكن هذا الأمر بكى لأنه ما قيل سنعذبك وما قيل سنفعل بك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 سجدنا ولكن ما بكينا قروا سجد وبكيا تراهم ما الذي أبكاهم وهم الأنبياء والرسل والكمل والخلص ما الذي أبكاهم أبكاهم معرفة الله أبكاهم معرفة ما ينتظرهم الآيات التي تلوتها يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب يخافون سوء الحساب ليس من العدالة الإلهية ولكن من سوء أعمالهم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 أهو طغيان المدنية؟ هي قصوة المادة؟ أهو هي الإباحية والإلحال؟ هي المكرات التي علفنها بعيوننا؟ هي الأغاني الماجنة التي نسمعها بأذاننا؟ هي مواسم الخير التي تدخل علينا كعشر فاضلة هذه ونحن في العشر الأو... في الأوائل من ذ الحج في عشر الحج من الناس من يغني ومن من يضحك ومن من يفسق وإذا عاد 24 وعشرين ساعة هنا شيء إنجليزي. وشي عربي وشي مانجو وشي FM4 وشي 96 وشي ما تعرف كل غنى بيغنوا وأمثلهم طريقة المندح ده الأحسن من البغنوا كمان مديح شغال 24 ساعة ما أين الخوف من الله عز وجل أين الخوف في حياة الناس روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في السنن أن النبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس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 فقام فيهم خطيبا وقال لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تموتان لموت أحد ولا تحيان لحياة أحد فإذا انكسفت الشمس فاسعوا إلى ذكر الله تعالى ثم قال صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت والذي نفسه محمد بيدي رأيت في سجودي وقد مني ولو شئت لأخذت من قطوفها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 والنعال السبتية النعال المصنوعة من جلد البقر وسميت بالسبتية لأن السعر يثبت أن ينخل بالكلية ولقد رأيت صاحب السبتيتين أخى الدعدع وهذا قومه أخى الدعدع يدفع بعصات لها شعبتين في النار عندهم في عصايا الملكة شهلاها فيها شعبتين ماسكين العصايا من الطرفه ينزلوا فيه ودخلوا في النار ولقد رأيت صاحب السبتيتين أخى بني الدعداء يدفع في النار بعصات لها شعبتين ولقد رأيت صاحبا المحجن كان يسرق الحجاجة المحجن عصا لكنها في آخرها مقوسة عصا مقوسة ولقد رأيت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاجة متكئا على محجنه في النار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 وإن أولى ثمرات الخوف من الله سبحانه الجنة ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هذه ثمرة الأولى الثمرة الثانية يحثك الخوف على الخير ويحضك على البر ويدفعك اتقوا النار ولو بشق تمره الصدقة تطفئ غضب الرب الصدقه تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار اللهب اتقوا النار ولو بشق تمر إن الخوف والاتقاء يدفعك نحو فعل الخير لتتقي حقيقة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم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 فإنك تتقي مغاضب الله وإذا علمت أن لله صخط تجتنب صخط الله إذا علمت أن لله عذاب وإن مغسى ربك لشديد تجتنب عذابه وتخاف عقابه وترجو ثوابه أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يخافونه بالغيب اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. والقصد في الغنى والفقر يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من تأمل حال الأولين من الصالحين يجد أنهم يخافون الله عز وجل خوفا شديدا يقول عمر بن الخطاب لو أن لي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 لا سؤال ولا عذاب, عذاب وددت لو أني مثلك وددت لو أني مثلك يا ريت أكون طيرا زيك أنا ألم يؤثر عنهم أنهم قالوا يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليتني شجرة تعضب قالت فاطمة بنت عبد الملك للمغيرة بن حكيم تصف زوجها عمر بن عبد العزيز قالت له تجد في الناس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 يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الخوف من الله مهم جلال الدين ملكشاه كان من الملوك وكانت نالك جارية في القصر تنظف وتفعل فخلى بها مرة القصر فيه غرف كثيرة جدا خلا بها وكان واسما ملك كان ما واسم ببوسم النعمة دي بتخلي زول المكيفات دي بتخلي زول الأسود يعني لون مفتيح بعدين فريق بيزول بضرب العنب كل يوم وزول بضرب الدكوة والطماطم كان ما سمح بيبس مح الواحد كان شين ويقول كل يوم بيأكل عنب وتفاح بيبس سمح رجال كده بيبس مح لا حاجة ملك وسيم مجيّة وتمام التمام خلا بها ثم أرادها ولا تستطيع أن تمنع الملك تخاف بطشه قالت له يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار وبين الحلال والحرام كلمة بين الحلال والحرام كلمة زودتك وقبلته. ده الفرج بين الحلال والحرام طواد رس الجابة ما أزوم عقد عليها قالت يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار وبين الحلال والحرام كلمة ألم يرد في الصحيحين من حديث ابن عمر الرجل الذي جلس بين شعبي ابنة عمه لما احتاجت ولما جلس وأرادها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 وكان يفسق بالليل والنهار ذو مارج للفواحش وللمعاصي عديل يفسق بالليل والنهار فجاءتهم امرأة محتاجة فراودها عن نفسها فرضيت فأعطاها ستين دينارا ثم لا جلس منها مجلس الرجل من زوجته ارتعدت كما يرتعد العصفور قاعدت ترجف زي الطيرة العصفور الصغير لما نرجف قاعدت ترجف قال أكرهتك أجبرتك أنا قالت لا وَلَكِنِّي أَوَّلُ مَرَّةٍ أَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَوْلَا الْحَاجَةُ لَمَا فَعَلْتُهُ قَتْ لِيَوْا والله من الله خلاج ما أعمل تكلم زي ذا ولو ما محتاج ما بعمل. ولولا الحاجة لما أفعلت قال لها تخافينه ولا أخافه تخافي الله ما أخاف النور طيب فقام من عندها وترك لها الدنانير فمات في ليلته ذو الفاسق مجرم جرام ما يعلم بويد الله بل لو فمات في ليلته فوجد كما قال ابن عمر وسمع ذلك مرات لا مرة ولا تقال طوال الرسول كان يكلم أصحابه بالحديثة قال فأصبحوا وقد كتب على بام داره إن الله غفر لذي الكفل غفر له فعلموا أنه مات فدخلوا داره فكفنوه ثم, ثم قبروه من سوء زل يمشع على ما فيه الله كتب لهم في الدار برا إن الله غافر لذي الكفر فأوحى الله إلى نبيهم بما حصل وجاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا الخوف من الله مهم الخوف من الله مهم امرأة مسكينة وجميلة جدا وزوجها بسيط كان حمالا على التالي حمال عالتالي، لكن زمان العتالة علماء، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، أجر عالتالي من السوق، قالت وصل ليش شوال دل البيت، العتالي شهر الشوال، ماشي، يخطو يقول الحمد لله، يرفع عتاني يقول استغفر الله، الحمد لله استغفر الله، الحمد لله ما تونس معه ولا حاجة. في زور كان مالي جزورت والناس معه بس بسكون ساكت ما بيقدر يقول سبحان الله سلطمة الله الله ما يفتح على يقول سبحان الله يقول لك الحمد لله تملأ الميزان واحدة بس الحمد لله واحدة تملأ الميزان الناس ما يقدر يقول الحمد لله زي ما بحكي للناس في واحد أدا مليون جنيه ده ليه وامش حكوم أسأل أي زول من حاله الذي يقول لك الحمد لله أديني طوالي ليس لناس الرقشة واحد واحد أحوالكم كيف؟ قال له والله يكرهنا الكبار يمقفلنا وناس الحركة قاموا علينا ليس لناس الأمجادات قالوا والله الترخيص ستمائة لف الترخيص بل ستمائة لف ليس لناس الحفلات قالوا ركاب ما في ليس لين؟ ما في ذلك الحمد لله رجع له قروش وجابه قال لها الظلم القزول يقول الحمد لله نهاية قال لي قال الحمد لله ما في شارع ما سكى قال له هاي انت حالك كيف قال له والله زي الزفت دخل طوالي في جيمة الزول زاتهم قالوا لي قالوا الحمد لله ما الله ما برهمك ده عدم توفيق الذكر معونا اللهم معني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعد الجاو ما عنده موضوع ما يقدر الله يفتح عليه وقول سبحان الله معنه هذه الأيام قال فأكثروا فيهن من التحميدي والتكبيري والتسبيح هذه أيام الذكر هذه أيام الذكر لله سبحانه وتعالى حاجة عجيبة خلاص ما العتالد ده يقول كده مطرف قال له لما نوصل البيت قال هذا رنصحك القرآن أفضل لك من التسبيح من الاستغفار والتحمين أقرأ القرآن أنت الحرف بعشر حسنات أتحفظ القرآن؟ أتحفظ شيء من القرآن؟ قال أنا أحفظ القرآن كله قال على قال له أنا حفظ القرآن كله من أول حد أخذ حفظ كله قال طيب ما تقرأ قال والله ما وضع ما رفعت قدمي إلا ذكرت نعم لله علي فحمدته ثم ذكرت معاصي فاستغفرته فهكذا أرفع رجلا حامدا وأرفع أخرى مستغفرا وأنا بين نعم الله وذنوبي بكى مطرف قال كل الناس أفقه من مطرف حتى حمال قال عالتالي أفضل من قال فدي مرأة راجلة عتال مسكين وهي جميلة لما فيها زول مصلط أمير من الأمراء وثري من الأثرياء وغني من الأغنياء قال ليها راجل كده أنت مكانتك أعلى من كده طبعاً المرأة بلف راسها بالساحل حاسة مرة زي ذيك عن جوالك كلام زي في الوقت الزمن ده يلف راسه عادي قال له أنت مغامرت التلميذ كذا أنت مبروجي ت قال أنت جا مبروجي ولاكي خدامات في البيت أنا بجيب لك مية خداعة يخدمني وأسكنك في قصر وده اسمه التخبيب وهو من أكبر الكبائل من خبب امرأة على زوجها لم يريح رائحة الجنة البيخلي مرة تطلع من راجلة وداري عريسه هو ده مجرم كبير ده طبعا ده ما بيحصله في المسلسلات الناس سوكان شافوه بشوفوه في المسلسلات تجاهد بالجوين ما بالجو في المسلسلات الطعشرة دي فه هنا قالت له كده قال لا كده قال لا أنت مقامك عالي أنت مرا جاء جمالك ده جاء مجنبي لك مع راجل ع الثاني والله قال لي أنا أجيب لك كل الوسوان يخدمنك قالت له إنه وإن أصبح في أطمالي هدوم مطمورا، إنه وإن أصبح في أطمالي ونقص من المال واليساري أجل عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والديناري أخاف إن عصيت حر الناري، أخاف إن عصيت حر الناري. صحيح دين نسل بخافه الله بالجد لا تغريهم دنيا ولا يغرهم زيف أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن زين في قلوبنا وأن كرها إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومًا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محرومة ولا مطرُودًا من رحمتك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله أبدا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ضلمنا واصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم